قليلا ما تزكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ لَمَا كُنَّ غَايِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ النَّازِعُونَ خَاسِرُونَ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم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 "Çal, anızırni, ila yemi yüpgesün. Çal, innaka min al-ẓırnid. Çal, f-bima لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤما مدعورا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ كلا من حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكم آل منا الصحين فدلّهما بغرور. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُما رَبُّهما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قالا ربنا ظلمنا نم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قاله بطبعضكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما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 قل أمر ربي بالقص، فأقيم رجولكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين، كما بدأكم تعودون، فريق هدى وفريق حط عليهم الظلال. İ humumuta hozuşya yapna öliya el duillahi ve yasabna muhtadun Ya beni. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشردوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات مِنَ من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 ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيد الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 وَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ هَا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 حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّنَا وَشَهِدُوا عَلَى أنفسهم أن وكان كثيرين قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فان كلما دخلت امه لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فَآتِهِمْ عذاباً ضعفاً من النار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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سنم خياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فلقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تجرى من الحمد لله الذي بنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصحاب النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ ربكم حقا قالوا نَعَمْ fa aznun muazzilun binehüm allâhü ala zâlimin alâzîna yasadun ân sâbilillâh ve yabguhun hâga vâhum وعلى الأعراف رجال يعرفون كُلًا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أَنْ سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 Ba da bul arafir gel Yarifım bizimım qlum öan kum can okumla kuun destek أَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَن تَحْزَنُونَ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 فالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يونهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين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 كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكداً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 إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لنراك في ظلال مبين. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ ربي وأنصح لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ ربكم عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْثِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا جئتنا لنعبد الله وحده ونذر كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت atujadılunani fi asmâin semytemuha aytum ve abâukum ma nazzal Allah bha min sulṭan fntazrû inni متضدين، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين، وإلى ثمود أخاهم صانعة.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 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بِالَّذِي آمنتم به كافرون فعقروا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 vma kana cevabı onun he sıl sıl sıl sıl sıl sıl sıl sıl sıl وَأَهْلَهُ فأمرأته كانت من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فإلى مدين أخاهم شعيبا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 سيده في الأرض بعد إصلاحها. ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين.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 ben zorru keyfekana haklı ben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 Ceddahu Allahü Alâzim. Ağzı bıllahi min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 Qadifteriyna Allah'e الله in gûd-nâ fi iz nijan Allah'minha, vma ykûnul-nâ نعود gûd-fiha, illa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 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَا قَدْ مَسَّعَنَا الضُّرُّ وَأَذَاءَ ۖ فَأَخَذْنَاهُمْ بُعْدَتًا وَهُمْ لَا يشعرون وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فأخذناهم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فلا مَكْرَ مكر الله إلا القوم الخاسرون.وَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَآءَ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ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 ثم بعثنا من بعدهم نوسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 tulqiye ve ibma an ko'n n'hnur mu'lquid. (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقث ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين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 أيديكم وأورج لكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قال إننا إلى ربنا من قلب وما تقيم منا إلا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويزركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فلقهم قاهرون قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ, يشاء من عباده والعاقبة تاتينا وممن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف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 تنا به من آية التي سحّرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم لَذَ الظَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٌ نُطْصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا قَطَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْسِ لَنُؤْمِنَنَّ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 إِرَاءَ إِلَى <سؤال> الْبَحْرِ فَأَتَيْنَا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا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 قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء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 وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 سَقَطَ فِي اَيْدِيهِمْ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلّوا وَقَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتنوني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 قال ربي فر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين تخذ العج لا سيئ لهم غضب من ربهم وزلة في الحياة الدنيا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 أخذتهم الرج فتقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإي أتهلكون بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تُظِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ ولينا فاغفر لنا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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي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 إِذَا يُوضَعُ عَنْهُمْ إِصْرُهُمُ الْأَوْلَى الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ Olıya ayyuhan nas! İnni Rəsulullahi ilaykom jami' La. كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما فأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَدَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غَيْرَ الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر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 flem nesu ma zikru bhi an jin alazin yenhun an su iwa axz n alazin zlamu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 ve iät him arzımsıllı yaxızı أَلَمْ yaxız عليهم mi saq al kitab a la yqulu al allah illa al hakkı أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين لِإِذْ نَاقَ قَوْمَ كَأَنَّهُ ظُلَةٌ نَّظَرَ أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا فِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُبْطَيْلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلل فأولئك هم الخاسرون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 أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه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 وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين Avelem yanızrul fi mleku tesemat ve وَمَا خَلَقَ ve ma xalq Allah min şeyin ve angesa ayi kona quad qatarba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 اللَّهُ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۚ فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا وَاللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا هما صالحان جعل له شركاء في آتاهما فتعال الله عن يشركون يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعون سواء عليكم أم أنتم صامتون ''İn الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم'' ''فدعوهم فليستجيبوا لكم'' ''İn كنتم صادقين'' ''Elهم أرجل يمشون بها'' ''أم لهم أيدي يبقشون بها'' أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ يَلَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ يَنزَغَنَّكَ nek min al şeytan nızgın fasstegiz إذا مسهم قائف من الشيطان تذكروا فإذا هم نبصرون فإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ ما ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهد من القول بالغد والاعصال ولا تكن من الغافلين.